بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله خالق السما ja yeah. In the world. والآن في برنامج ya yeah. No. nomia aa Let's change it fall. Də hindi nə by <laughs> I'll see you. Hey.